إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب وإن قال أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك